ləşməl-şeyqən hudir الحمد لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تقولون ما لا تفعلون <تصفيق> left there. go right. Oh, <laughs>